أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا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 يتجرعه ولا يكاد يسيهه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشتدت بِهِ الريح فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يقدرون مِمَّا كَسَبُوا على شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ البعيد